وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار برزان خوش جيشتنا درس سيم لشرح كتاب الواجبات المتحتمات أمر بي المتخوة عز وجل لخزم الدرس كتازة بن بنانشاني شروط لا إله إلا الله فاتا مرجكاني لا إله إلا الله لا اله الا الله ولا لا معبود بحق إلا الله هيج برسلاويك ميه بحق بجلال الله هيج معبودك شايسي برسنيا بجلال الله ام كلمه فيروزه ام شمباركة مباركه بيويست معانك بزنين شهرزاد ابن علم من فيها بيه اقرب ما نوي عز وجل قبول بي منو بيجريت نق مجرد بالزبان بي بكر كان مان بيتشواني او اشكين بيرباور من بيتشواني او شفيرو زبيض مرجى لا اله الا الله كلا قرآن والسند والجراوين لكتيب الواجبات هاتوا لهندي كليكتيب اهل اعلم هاتوا حوض مرجى حوض مرجى هندي علماء مرجى كان بو زياد كردوه دافر من دبيبه هشت اما جسر رأيوان خفاده شماتوا أمر زاني لا إله إلا الله وقبول بن لا إله إلا الله لا قرآن والسنة والجراءة استنباط القرآن والسنة بتبع الاستقراء بدوا قران وذو ولا القرآن والسنة أو مرجانات دست مرجان ما بيت لا إله إلا الله لمن على بكات السببي شنو أبي كتب بيتي بيتي أو مرجانك لم كتابة مباركة لقرآن القرآن والسنة والجراوة دبيت ما بيتدي وكو مفتاحك ويا كليليك شون كليليك بتوبي درجات بكيتوا تابعين رحمة دي خواني أبي أوامثال المدانوا بتوبي بكيتوا دبي أو دداني بتواني أو كيلو الكليلك أما الكليليك دداني هل دل جنّاك توا مرجكانش وكو ددانو ببرّوان بو لا إله إلا الله كم يفتح مؤلف كتاب من محمد كري سليمان كريستوماني تمين رحمته إخواني ودفرميت شروط لا إله إلا الله واتا مرجكاني قبول بني لا إله إلا الله لا إخوي عز وجل شروط كوي أبو شرط وتجمع شرطة شرط إيش للزبانواني واتا العلامة نشانه واخواتي على فرميت لسوره محمد فقد جاء اشراطها باس قيامتك تفرميت قيامت, قيامت علامتك انها تنادي فقد جاء اشراطها اي علاماتها لاصلاح علماء اصول فقه دفرمون شرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود شرط اوي اجر مرجناية تدي بمرج جلو نية تدي ومرجنية أجر تدي مرج هذا بهدي بنم نا دزنوج شرطه بنيجي شرعي قبولنيوج هذا دزنوج شرطه تي دابيه بلاممرجنية تو دزنوج بيه وكادينوج بيه يعني نجبي كده دواركمو علماء الأصول دفرمون الشرط أويا ما يلزم من عدمه العدم أجر مرجنيتي مشروط بمرجناهنا دي ما بيت ولا يلزم من وجوده الوجود مرجني أجر شرط دي مشروط من منيك دزنيش مرج شرط بقبل دزنيش ومرجنيه أجر دزنيش در زوال دزد نجیت یا شکار نجش ماهوا مرجگه هات ندی، باز یا شکار نجش نه تو. ام باشه ولی بیشیت. مرجگه تیکه دز نجش، باز یا شکار نجش نه تو، یه نجش نکی یا خوب باشه ولی بیش تو. الشروط یا بعضها عدم المشروطه، اگر هات مرجکان نهت ندی، نبون یا هندی نبود، آوا با مرجگیراو قبول نبیند ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط مرجنيه مرجكان كدابت دي او بمرجيلاو اللي قبل بكريت وكده زنوزكا شو يخرشيوا هيا لا, لا اله الا الله مرجكان ديزني دي بس تطبيقي ناكات مرجكان ديزنيت علمي بهي خيواندي بس جيبجي ناكات ياللا غلطوا شفرسي بغيري خويا ياخد شرطه كان كحودانيه هندي جدي هندي جدينيه هندی جدیه، بسندی جیمایه. یه مرج کهانی تیه، به حق هم ناصیت. یا خودتو آشکی، بوخوانی و توی هر منع تربیت کوای انسان منع کهال قبولی مرج. و مرج، آواه تهدبیت با مرج جرایجه بس مرج نیه که تهدبیت آواه قبول برسرد. چون اگر بوخایش نکین، مخلص بی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 فهذا يقول إنه لديه مالهاتك ما يوازل لديه إن قياد ملكة تتخفى يقول إنه في غماره خوف فرمون إنه لا إله إلا الله يقول إنه أجعل الآلهة إلهة واحدة وكوه لقرآن الصاد الصادعاية في جاتوا يقول إنه أم عربان أم جاهلنا أي أخوة قال إنه هرهم يدور خاتو أليه معبود يشكا إن هذا لشيء عجاب أو قصير محمد زور عجائب زور سيرا سنصال إمنا من بستوا يقول إنه لانه إل لا إل يجب لا ان يكون لدينا الذي يكون لدينا ان يكون لدينا ان الله لدينا ان يكون لدينا ان يكون لدينا ان يكون لدينا ان يكون لدينا ان يكون لدينا ان يكون لدينا الله. يكون لدينا ان يكون ارئ لا اله الا الله معبودني بحق الا اخوانا بيت معناه بس الحقيقه اما معنى نازنت زوره كل مسلمانه قال لا اله الا الله عندي. يعني بس خواه يا تسميه قصي غلطه أو يعني يعني كان بزبان رين لا اله الا الله بلام بعمل مخالفه و بيشواني لا اله الا الله ايشكن ياخذ عقيده كان لا الله هيچي هو جاهل البشر تكاني بعلمه بمعنى لا إله الله مرزكاني لا إله الا الله, الله كحودانية لم كتابة ما مصد فرمي الأول يكم العلم بها نفيا واثباتا علم دبي بزان شي ما ناكدا وتايچي بنافي وباثبات واتا مرج يكنب قبل بن لا إله إلا الله علم زان يرد بمعنى كي علم كي وحد بمعنى زاناري كي جهل اللي بروين يتوال نفهمتي نمين علم وها بدليل ودين داريف كي تجي باب زانين معنى لا إله إلا الله واتم معبود برسلاوني بحق الا هو نبي او الهانك امر عباديا بذكريت هر جورا الهي كساني ابن هر كسان ابن عباد الكرد بيان بوين بالظلم وستمك ريت عبادة بيان بوين باطلنا الرواية اما خالق وعبادة الكرد من بوخوا واجبها بوغير إخوة عز وجل شركه لا إله إلا الله دور اقنه هي كم يكم بيوتل نفي كأرى لا إله لا ينافي للجنسة نفي همو هم برسلاء إذاكي عبادة ذكي بوغير إخوة وإلا الله إثبات إخوة عز وجل واتن نفي محض نفي باتنها تهيجني بري لا معبود برسلانيا اما براستي نفيا تهيجني و اذا باتتش باتنها تهيجني بري الله معبودة أو بري الله مبود اميش بري لا لا لا لا لا لا لا إله إلا الله نفي إثبات بري لا لا لا لا لا لا لا لا لا بوشي ويا اللي دولي يريد كما مصافة العلم بمعناها علم أكسكي يندجكي الجهل نفامية جهل اجدبشه جهل مركب وجهل بسيط جهل مركب اويا تصور الشبكي كالحقيقة دوانة بخلاف واقع بين بونا منكسك بطوري غزاي بدر صاري تنبو توري صاري شوالي كوتيه أو جهل مركبة، وأكون نزهني خلاص جوا بدأيوه، كصالي ديكو تجيبوه. مثلاً من آه هاي، جهل بسيط، جهل بسيط جهلجي آسية، على صاري الشر بدر الغزي بدر خيبو رينازنم. كأرينازنم أما الجهلة بسيطة، بل إن كوت الصال تواري كوتي جهل مركبة أو دجال خرافة. إن إله جاب إلا إله الله بعلم وها بليت مخالف فيلا. بلي هل دجالك هيد جهلة تودها نبيذ؟ سنجار اعراب ما قبل لا اله الا الله لا لا إنا في الجنس وك ان واخواتها عملك بيسب اسم خبره اله اسمي لا يا مبني على خبره محذوف تقديره حق لا اله حق الا الله الا اداه استفهام ملغاة لفظ الجلاله مرفوع على سدهليه ما اسم ما قبلها اما علم البيبي فمعنى الجيا زاني معنى لا معبوده بحق الا الله مرجد دوم اليقين، وهو كمال العلم بها المنافل الشك والريب ضل لو تنكي بيقينك وهاو بلي أوبر علم ببيت ضل نيابك في توانش شك جمان بيت. شك جمان ذوقك النبيه. آية أم أليهانة صار يبرسن تبرد صلاة النبيه. بعشر قمر خدي فلانكس إما صار يفرحينه تبرد صلاة النبيه. بعشر عيد تبرد كورنادات. الله نازل هي لا إله إلا الله إسماعيل بن عيينة بس خوي تعلنا في هي زين بأبخشين يعني زين لأدال الشرطي دوم بقبول بن لا إله الله يقين دلنيا. يقين, يقين لنا ولو علميت خي من كوا معناي معبودني بحق إلا الله يقينتي وها لدلت ودرس لك ان يكون حق ان عز وجل ان يكون لك ان يكون لك ان لا لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون بيشواني ان يكون لك ان يكون لك ان واتا تصفيي أو شبكية أر لا إله إلا الله لنأخذ التوجارة بزبان اليد لبر خاتم خوا عز وجل إخلاص لزبان عربي وتأت فاكر فاكل نواه طالب تكردني كذا وكان تنهاه خوا عن جنب دين لشرع داه وتم حبته هو شبيستي خوا دافع دافعبه توك كذا وكي وجه خوا عز وجل سبحانه وتعالى لبر خاتم خوا إيش وكيد أو ما بسته فقط عبادة تام تاكذب خوا تعالى هج غرضه دنيوي يجي بس في دنياي النبي لا عباده الا بوها لا وتن اولى الى اله الله لكاتي ابي موحد فيج غرضك النبي نما الدنيا نسامان من رئاسات من منصب من مدعثنا من فاروق كل تنها خالصا ما بس اخوال الراذبيه لا قاشرده للدوزخ بالطرزو بتخاطبها شي فالبرينه او ما بس تهبيت او اخلاص ابو خوي عز وجل هل انسان هيك هل لا اله الا الله بوش وازن وزنريه تماعي جيني هي غرضت ريه هي او لي قبولنا كريت شركتي تيو فاكو نبوى مرجي شوالم الصدقو المنافل الكذب المانع من النفاق براز كلمة كلمه بريت راز جوبيت براز جويكوها بيت شواني درو بيت بيت شواني دروي بيت او اندبراسي بخيت على في وستة أو كبير لا إله الله قبل بيت أو الذكري ليقبل بيت خوات العرب يخاطبه هشته وللجن مسودينات دبيكات لا إلهًا إلا الله لا معبود بحق إلا الله براس شخص واحد راس الزبان تيداع زبان دول صدق علماء فر من أويه بدم قصيكة كرد ضلش طويل لا ضلته للشخصين في كيت أما توق لا ضل الخلاف اللي إلا الله أبي الزبان والضل يكبد بالزبان أليم معبودي حقني إله إخواني لا دلوا مدرت يقصيكم مجملو مرايو مدهنة مقصناكم حقيقة الله يذكر برسلاه نيا نبيا غمرنا ملاكها هالدين إخواني راستها هي جنت راستيها أتروا مجمل نبي أبشر بيتي دا أما كسي بالزبان بري لا إله إلا الله لا دلوا ونبي دلوا جماني والله فلان شخص فلان مرقاد فلان ولي أبخش أداد درس بخوي نازلهم يعني جماني هي أو أي خالقين بيشوي دي يعني بدروه أبريت ما بس يخل راضي كات يعني اللي تزجيك أشيء مصطنع تصلاتك هي اللي بيرأون واقرأ أو بدروي كدوه ليه خبولات ليت أو إيمان دارني بوحداني على لأن منافقه لا الله سودي جو شيء بس الزارتشيبو لا دلته النقلاءة. بو يؤمن منافقية علماء فرموا منافقية وياه بإظهار الخير بكى جي لا دلته خراب شريطه. لبنان هو ببيعك يتشقق بشاردي بمسلمان خوش بشاردي بلام لنا خوا دجي أو بكي بكى كبدمتيليد. ألا إله إلا الله لنا دلته نبي. ألا إسلام جوان خوش بيلد دلته نبي. القرآن راس دلته نبي. لكن مسلمان لبنان باش دلته نبي أو منافقية. صدق ولما فرموه مطابقي أو قصيد بواقع أو كاتبه لدلت ودرت مطابق بيت اقر بدم قصيد بك بدلوان بيت دروي منافقي خواستر مامك مرجفين جنبوا قبل لا اله إلا الله المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه والسرور بذلك خوشويستيد أو شبيلو زه بيت خوشويستيد بلا إله إلا الله بيت هرشت لا إله إلا الله دعوة كل جل لا إله إلا الله جيب توا. خوش بيوت والسرور بذلك. خوش حال بيدل خوش بي بلا الله أي إسلام. أول شان إيمانه. خوش يستي لا إله إلا الله توحيه. هو هركر إسلام دعوى إكاء. لجل لا إله الله جيب توا. لنف أي إسلامه تو خوش بيوت خوش بي. خوش كا. وشيك كواجبه ولا لا إله إلا الله يا دجكي كراهيه وبغضه شرق الليبي بي بغزني محبته تدنبو بو علماء فرموا للصفات اهل ايمان اويا ايمان دار اويا ويا كلا لا اله الله خشوي اي الاسلام خشوي بيغمر خوي خشوي صلى الله كلامي فوق القران خشوي خشويتي بو همك دوي خشوي خوښی وي چې بمو مسلمانان هيا خو شحال به سر کو دي مسلمانان او کئ چې عین اسلام تی دی او داوی کدوہ ان پیاو خوښی دی ته ايش به ده کړه او راستي ایماندار خو خوا پرست موحدہ دی فاعکلو برګرګر لا اسلام قصې چې قلب وسه دی اسلام او تیږي پیغه ملجو قران پیټه گچید خو کړه خو اسلام هم خوری اسلام کنافعک شی بوخته او پیاو اهلی ایمانان ان شاء الله خوشويستي كي بو عين الاسلام خوشويستي قاي عزوجن كار هي زور فيروز مباركه بلكو عبادات لسرس سي اصلا بفاويه يا كم خوف كرسان الاخوه دوهم الرجاء هو ابن اخوه سيم محبه خوشويستي اخوا امس انا اللي دوزها جيبتها توبن ديخو عزوجري براسي هر كسي خاي تاريخ خوشويست براسي عبادات بدكات بتنهائ فارسيه وواصل جناها كان دينيت اوي واجب فرض الاسئله جي بجي اتا باراسي شونك صلى الله عليه وسلم سن تكاني صندوق اتاه أروات بايه على فرميت الصور دي ال عمران قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني محمد صلى الله عليه وسلم بما تكبر بخرشي بري اگر ايو عن خوشي براستي الان خوات من خوشويت دفر من شو من تكون من كوتن خو خوش ثاني دبيو لها ميزانه هذا اللي بديته او ميزانه او اعاتي امتحانا بادام الاخوان خوشوي تفنوا بشون بيغمرك يبروا او رجعتك بيغمرك سريد اخوا ابو رازيبي لسره وبر تخوشوي سيخو عزوجلي مرجي ششم ابو قبول بني لا اله الا الله الانقياد بحقوقها وهي الاعمال الواجبه اخلاصا لله وطلبا لمرضاته سبحانه وتعالى هستي بملكتي كان لا إله إلا الله انقياد قياد وتملكتي زليلي جيبجي كردني ما فكان لا إله إلا الله أو أعمال كردوانك كلا سرد واجبه إسلام واجب كردوا أبي هستي في جيبجي بكيت خالصا بوخوا إجب كيت داواء رضابور إخوة تعالى بكيت بنده إخوة تعالى في أصحاب قام بيغامر إخوة صلى الله عليه وسلم فزاخ النبي دا يفرم شي اشي فلان كارموب كات اني رسولي خدا بعدها شي جي فرمي الجنه بهشت جيتي. اصحاب روحن قربان إسلام جينا ببيلوشني كوت من دالي يتيم كوت خات ولاتم جيش لا شان لا تتبو مندوبون معوقون الذين توحيد الاسلام شعور بعدها دنيا نه ذكرت دانگوتن ها خوالم راضی بود، بهش بندز بکوهد. هر پیام آوا ایوبگاد قد نداره. به همون دنیا الله خلاصید. بو تی تامای دنیا، پاری دنیا، منصب دنیا لازم که وضبب الوایه. اوی که تو بی اجرعه عودالی. روح که جا قربانی خوی عزّ و جلّ دین کی دی بگی تر رزابونی خوی عزّ و جلّ لنتیجه داری که تبهش تی پانوبلینو. ل اجرجه انسو تیند. حققان لا اله الا الله واتبكان جيب جيكي او يقوناه تاوان وزن بنيت مخلص ببوخوى لا برخه تعالى ايش كيد خالي حوتم مرجح او تمنا لا اله الا الله كوا قبول بلدى يقوى تعالى القبول المنافل للرد قبول بني لا اله إلا, الا الله لا اله الا الله قبور أبد ابدر لنفي دواء هر چند دلیل ولی هر چند سال من خوخاری کی بدرستیم، قبر درستیم، شخص درستیم، در پرستیم. لسر باید قبر بازی اسلام نبوده. عمر مشرف کرد نویی و عمر شصت سال، هفتاه سال، هشتاه سال، نوز سال من اگر امر گایم باورم بهم ایله بک باطله توی سبب من اری باطله لا الهه الله و ما عبودی حقیقی الله خواندی بری قبولی واجب قبولی کهیت چون که او کلامی خوی عزت اسلام لا الهه الله الله الاسلام في نجاة أبي لعذاب أخوة على لقم راي دنيا أبي بيت قبول بيت أم مشتجوانا إسلام فيه قبول بيت بهمو حك... حكم كاني إسلام فيه قبول بيت بزبانت. بدلت بكذا وكانت هاركس لا اله إلا الله قبول مكات توحيد قبول مكات لو تبرز بالآسي توحيد يخوها كافر بباورة هاركس عبادة كردن بو تنها بوخوي خواي تنها ترك بك وازل منه عباد ومخلوقاتك كانوا يدرسون وكان بكات، معارضو باربنت التوحيد لا توا، ديجي التوحيد واسيت ظلال وقوم والشرك والخرافات بلا بكاتوا كافرة، شنو ديجي الإسلام وصلوا، بابا خوش للي مسلمان، بابا والله من حجم جم كردو عمران كردو أو أن كردو أو أن دبروجبو دا ما, ما دامت موحدني ديجي توحيدي، عبادات قان بوخاو غيري خواعيا، ديجي توحيد واسطاوي كافر وجباوريت، خد بقاك بابا جانجاوري لقب الاسلام بابا جانجاوري لقب صباي مسلمانان سين بين الجسم دفاع الاسلام لا اله الا الله قبول بك الرجل نقيدوا با عمر اللي جهاله سرك البيت توبينا ولا فائت على فايبر ورد جار تخوش بيليت ونحن تخوات على فرمية او المخلص بيت دواء او شاكبك فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات أخواتي خلافكان تنجبوه قوري بشاكة لسرطة وبنصوح بريد تنصى رواهبوما نمزاني وعلم نبوه أخواتي لمبوري جهلكم إن شاء الله بيبعذر أما بوم الرنبو إسلام وتوحيد لا إله إلا الله والله قبول موردنا كموا بباوراني السردن في غمر إخوه صلى الله عليه وسلم كبباوربون يجري له ويكاني بباوريان أو كلمين رد في اللوا هندي كان لبرعي نادي أخواتي أنزاني حقا لبرت هندك الباب <سؤال> الحصودي <سؤال> إنكاريا هندك ذنبي كان مقلدون بجوركان ودمسبيكان خويا كده أنا أقول <سؤال> مدام أو أنا قبولنا كذي مش قبولنا القرآن وصفه عندك على فلميت بوي العذاب عند الدين الله إلهه لالله قبولنا كذي رد عن دا على إن كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون أوهاين بس لا قيامته عذاب خوات يا جنجزا ولا grin حقني إلا الله في ظل بنو قبل لا إله إلا الله يمكن مرزقان لا إله إلا الله لا إلا أو ويقولون دا ينقد انا لاتارك آلهتنا للشاعر مجنون اما موازل لو خواقلي خمان بيني لوه مقبر برد دار دار واضبين للشاعر المدنون لماذا أم شاعر الشيطة؟ محمد شعر أخبرنا أني شعر شعره أرى الشيطة؟ أخوة تعالى بل جاء بالحقي مخير الحق هنا دين راسي هنا وصدق المرسلين تصديقي في غرفة الخوشي كردوها محمد دين تاظينه هنا الشيط حق هنا إستاكا لم عصر يخو مبدا خوالي شون كوتواني قب بالفرستان كأمر قبور كان سحرض الجالكانن فرافكانن بأتباع في غمار خوارين صلى الله عليه دين تانجوري و وهابين وهابي كي والله وهابي وهابية آخر وهابي وهابين دين تانجوري وآ بوارتان ده با صلاة ولا بس خوا إلى حقه بس خوا برسلاه فلان چون خواه بتواند تنها به پرسید، ای خوا واسطه نیست، ای خوا شریکینیه، ای خوا شاغل دین است، استغفرالله العظیم. آو قصانه که وا دیگر توحید و سن، ای چون تنها فلان دین، ای فلان مذهب، ای فلان فلان فلان دیجایی توحید کن، ای واقع بسخوا ایله حقه، ای فلان شد، ای خوا عزت و جا ما ندانیم نواسطه بنبیمان، فلان مرقد کرد نابخشی و کش نابخشی، فلان کس گویج افلاس به فلان مرقد تا هیچ نقد و، او خود به زعم خوة وقمان خوة أصل الأساسينية ما أنزل الله بها من سلطان وإخوة عز القرآن في رزوية فرمي ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك أمد آيات كما كما تدعزك كما بوكساني كما أرين إمشان كوتي قرآني قرآن أخيانين بلان بديار قبر برد, برد برخد وكوتنا خوة تعالى فرمي ولا تدع من دون الله نفاريت وداوانك بيجعل الله لغير خدا. ما لا ينفعك ولا يضرك ان نفعه بوتهيا ان زيان بوتهيا فان فعلت اجشيت واد كرد طاريت وعبادته وغير اخا كرد فانك اذا من الظالمين أو لستم كرانيد او اعتم خنوا ولا مو قيام امدك لا اجد الاخوات على ذمني مشرك كانك ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم اطارانا ولا غير اخا للشيطان يك المخلوقات ان الناس سود ويقولون بالزباني اخوان دا ينگول بالزعم اخوان هؤلاء شفعاء عند الله امانتك كاري ام الله اخوان شفاعات ما ممكن اخوان عز وجل جزء من القران والسنه بخيال اخوان بعقل اخوان بوجوه اخوان زور من بيستول خلكان يا شيخ فلان كزتخاب قبول بك ابن مسا جبه درجات يتنبو اما طول بدرجات تو عقيده يا اخوان انسان من برز در كرد لا مخلوقاي زايبر اسرع بندی خواهی، مؤمن رجاله، آور خواهی، می‌کند سعی برخفران کسی کلایی ماسک می‌کلایی برسیم و آریم امدادیشون لای داره لابد تو. دوباره کنم خواهی گرو مهربان، دوباره خاطر نواز جوان کانوی صبر دوباره زنگ نگانم خوب بیاد، خود داری عفو من کی، اصلاحی عمل من کی، زیادی دی نشاز من کی. الله و سلّم و بارک علی محمد و علی آل و الصحف